وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ايها الاخوه الكرام اللي كنتو منعا عندك في درس اليوم بتا عنوان او موضوع ياهوسينانا مساله يا مشو منغوني مع مسائل ya hadithi ya mwisho ya babu asiq min kitabu riyadu salihin ambayo ni hadithi almutafaqi alayhi min hadithi ya abi hurairah radhiyallahu anhu hadithi ambayo ilikuwa ni ndefu kiasi fulani walillahi alhamdu na tukaweza kuzungumzia hadithi hii na kuiangazia kisha tukafika katika masala ya mwisho ambayo yalikuwa ni masala ya alghulul masala ya alghulul na ghulul tukaeleza maana yake ni alkhiana alkhiana au adamu alamana kisha tukaelezea swala hili la gulul kama lilivyokuja katika hii hadithi kwa sababu gulul katika hadithi hii imetajwa katika maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam pindi alipotoka yule nabi miongoni mwa ambia bani israila yusha yushab bin noon alayhi salam Na vita, na na vita kupata uh, zile ngawira au ghanima, Ambazo Allah Subhanu wa ta'ala ikatokea ನಾ ವರಿ ಮಲಿ ಜಾ ವೀಚಾ ನಾಚಾ ಘವೀರ ಐ ೀಮಾ ಅಂಬಾ baadhi ya watu ವಾ e, Kwa sababu ya kwamba alama ya kukubaliwa kwa ಜಹಾಬು wakati huo Na kwa sababu ya kwamba walikuwa ಓಕತಿ wakati ಕಸಬ katika ಶರೀ ya bani ಇಲ್ Kuchukua mali yoyote katika ganaim Ikabidi wa ipeleke mbele ili zile ghanima zipata kuliwa na moto Walipo sipeleke mbele ili kuliwa na moto Ikiwa ni alama ya kuwa imekubaliwa Wakaona kuwa moto haukuja uh, kula zile ghanima Nipopale Yusha bin Nun alayisalam uh, Akapata fahamu kuwa hapa kuna masala ya gulul ya liopita Kwa hivo akatumia mbinu yake ya kujua nani alifanya gulul Kwa kupitia kwa baya Baya tuubiliad Waka fanya mubaya Na kila raisi lkabila Kisha bada hapo Wakaweza kujua wale ambao wale usika katika kitendo hichi tukawa, tukawa hidi katika darsa hiyo ya kwamba a, Tutazugumzia Yale maneno liubakia ya nauhusi gulul Na tulitaja kia muna kumbuka Soala a, nukta ya mwisho kwamba gulul Inakuja kwa aina takriban tatu Al-gulul Gulul Gulul gulul gulul Ala thalathati kwa kwa Kwa aina aina tatu Na na ni hakika baadhi baadhi ya ya wa ndani tena zaidi uh, Wakataja yao wa Mpaka vigawanyo vigawanyo vigawanyo vi tano, au vi Au Au sita Takriban hivyo inshallah kutaja Moja moja kati hivi vigawanyo, au aina za uh, Kama tulivyo, uh, tulivyo taja katika ಿ ಕಿತ್ತ ದಸ اينه يا كانه الغلول ايخوان حين ما زغمزو مرفه بسبب تاياري تشيحتجه الغلول في الغنيمه الغلول في الغنيمه او في الفاي او في المغنم نيغلول كاتيكا غنيمه يعني مالي يليوطيكانا كاتيكا فيتا حلف يتوكيه ان بعض او بعضه يا watu waifiche sehemu ya mali ile hii inaitwa gulul na hii gulul ni muharram la shaka fi dhalik min kabairi albunub na ni muharram tang wakati wa sheria za nyuma za bani israeli ilikuwa ni muharram na alama ya kwamba ilikuwa ni muharram ni kuwa moto haukuweza kula zile ganima walizopata lau kama zingezingeliwa zile ganima na moto zingechomwa na moto ingelikuwa ni alama ya kwamba ganima imekubaliwa na jihad yao ilikuwa iko sawa lakini pindi walipoona kuwa ganima haikusikuliwa ikawa ni ta'an fi fi hathihi alghanaim ikabidi wa aanze kufanya utafiti فايوه تانغو شرعيا ذا نوما غنيمه الغلول في الغنائم اللي يكون محرم وهو من كبائر الذنوب يكباكيه هيفو هذه شرعيه منتوميتو محمد صلى الله عليه واله وسلم قراني كاتوambia في سوره ال عمران وما كان للنبي ان يغل ومن يغلل ياتي بما غلا يوم القيامه فايوه هي ايه كذلك ان حرميشا وزيوازي مساله يغلول يعني خيانه او غيبه كاتك سمو يا مال مال يا غنيمه ا كتو وكذلك الشاهد الدليل من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث عبد الله بن عباس عند مسلم حديث ممتوكوا وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يلقى في صحيح مسلم لما رجع الناس من خيبر وقت ولما كانوا هم ملزا فيت باخيبر ساسا وكيو وانpita pale njiani katika ارض المعركه وناكوتانا na wale walio wawa miongoni mwa masahaba Waka wa sahaba wa naza kusema Fulan shahid Fulan shahid Wale wa liuwawa pale Bada ya vita wa khaybar Tumeh alayhi sallatu wa salam Fi hadithi ya Abdullah ibn Abbas Akawasikia wa kisema juu ya mtumoja Fulan shahid Huyo fulani kathalika na ye ni shahid Pale mtumeh alayhi sallatu wa salam Akawa Akawa rikibisha Au akawasahisha Akawambia kalla Huyo si shahidi Akawambia inni raaytuhu finnar Huyo ni memona motoni في عباءه غللها في برده غللها او عباءه هو نممونا متوني بسبب كد... يا غو يا برده alikuwa ameifanyia gulul au aba'a au nguo nyingine ambayo inafinika kadhalika mwili wote kwa hivyo hii ilikuwa ni sababu ya yule ambaye ni shahidi alioaua katika ardhi ya maharaka kunyimwa sifa ya ya shahada fi ardhi al-ma'raka kwa sababu ya gulul kupitia kwa hii hadithi ya mtume عليه الصلاه والسلام وهو في صحيح مسلم بعد هي اينه اي كانزا سasa tunakwenda katika aina ya pili ya min anwa'i al-ghulul an-naw' athani min anwa'i al-ghulul ay akhwan wa nataja wanazuwani al-ghulul fi zakah ghulul katika zakah kadhalika zakah nayo ina ghulul ad-dalil ala hadha an-naw' min anwa'i al-ghulul yani ghulul katika zakah maana yake ni pale mtu anapopewa amana Au wadhifa Au masulia ya kusimamia mali ya zaka Hamepewa masulia ya kusimamia mali ya zaka Zaka Mina nasi Tati ilai Sina kuja kwaki Akabithiwe yeye Ambiwe haya ya zaka hizi Sasa Wape watu Au pengina nakuenda yeye mwenye Kuzichukua kutoka kwa watu zile zaka watu Sasa Wakati wakuanza kuzipeana zile zaka Pale pale katika kutoka zaka Nakuna sehemu fulani yeye anayi Anaychukua Vulman uh, wa Uduanan anaichukua kwa njia ya khiyana si kwamba ni yake amepewa aambiwa hii yako ah ah hii ni kwa njia ya khiyana akaizuia baadhi ya mali akatoa kidogo zakat za za mali amwale nas mina zakat ad-dalil ala hadha an-naw' min al-ghulul huwa hadith abu mas'ud al-ansari radhiyallahu anhu rawahu abu dawud fi sunani bi isnad hasan aw bi isnad sahih tume alayhi salatu wa salam اباعث يوما ابا مسعود توم عليه الصلاه والسلام المتمم هو صحابي ابو مسعود سيو سيو ابن مسعود ابو مسعود ساعيا المتمم هوني ساعيا ساعيا اي جالب للصدقات مويني كو كو زك زك من هي كاسانيا زكاه او صدقه ذا watu من من من الصدقات صدقه هنا زكاه هوه يايتوا ساي سايني mtu anayekwenda kuchukua zaka za za watu na watu hao walikuwa wakitumwa na mtume صلى الله <سؤال> عليه وسلم wakati wake na ikaendelea hivyo hadi wakati wa khulafa ar-rashidin waliokuja baada baada ya mtume alayhi salatu wasalam sasa siku moja akamwambia Abu Mas'ud anamkabidhi hii kazi amwambia amtuma Abdullah Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu hadithi inasema ba'athahu sa'iyan akamtuma Abu Mas'ud kuwa ni sa'iy faqal akamwambia kumwambia Abu Mas'ud undhur ya Aba Mas'ud اذا ما <تزامة> ايوه ابو مسعود ساسانمى وصيه وقت ان يكون قد متمم هذه يا يقندى بخصوصا زكاه من الناس وصداقات اممبيه انظر يا ابا مسعود لا نل فينك يوم القيامه تجيء على ظهرك بعير فيه رغا من ابل صدقه قد غللت لا نل فينك يا ابا مسعود ya qiyama. Tajhiu, ya ya la al-qiyama. siku siku Tajiu, unakuja ala wako ngamia ngamia, ngamia Fihi ruga, sawuti, gamia, ruga, anatoa anatoa sauti, sauti sauti ಅಸರೂತ ಚಿ ಅಬೋ ಮಸರೂತೀಯ فيه رغاء من إبل الصدقة من يقول لمنها ماذا صدقة نزكا ومن فني خيانة وكم ميبة أو كم شكوة تأتي يوم القيامة تجيء على ظهرك بعير فيه رغاء من إبل الصدقة قد غللته ومن فني غلول وسيجن سيجن كبكوتة سيكوية قيامة ومن فني كزهيو أبو مسعود لما سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال اذا لا انطلق كما مambo ni hayo basi usiendi تمام فلما قال هكذا قال له المصطفى صلى الله عليه وسلم اذا لا اكرهك انا كما aendi mimi sikulazimishi akaangalia mtu mwingine hani Abu Mas'ud siwatikamba alikhofia atakwenda kuchukua na sahaba ni sahabaati rasulullah صلى الله عليه وسلم aludul ashab alamanat wa ashab asidq walakin خفي على نفسه ربما واذا كنت مدخل من مداخل الشيطان أو شيء من هذا القبيل أو كنت خفي لمن أنه مزيد ويمتمس صلى الله عليه وسلم من أنه مزيد من بي أبو مسعود ديركت من بيه انظر يا أبا مسعود لا ألفينك يوم القيامة تجي على ظهرك بعير بعير فيه رغاء من إبل الصدقة قد غللت من أنه مزيد من أنه مزيد anaambiwa Abu Mas'ud wa huwa sahabi mwa sahabaati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam maneno haya mazito yakamuingia katika moyo wake akamwathiri akamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam idhan la antaliq kama ni hivyo basi a mimi siendi Abu mtume alayhi salatu wa salam akamwambia idhan la ukrihuk wewe kama huendi na mimi sikulazimishi lazima uende hii ni kazi ya khiari hakadha kana sahabaatu nabiyyi sallallahu alayhi wasallam قمة في الورع وقمه في الخوف ها الى خوف ن ورع والكووانايو كinyoma na vile pengine inavomfikia inauwafikia baadhi ya waislamu kazi kama hizi hu zitafuta hasa kwa kila mbinu na kila njia nichague mimi nipe mimi kazi hii nifanye wakati ambapo ruba ma baadhi sahaba kama hawa walikuwa wakikimbia kazi kama hii wakiitambua ile masuhulia iliyo kwa mbele ya Allah subhana subhanahu wa ta'ala wa hum kanu ahlan li واهلا للامانه لكن وكذا وقتنا هو اليوم مع ضعفنا في الايمان مع ضعفنا ومع عجزنا مع تراجعنا في امور الورع وال والله المستعان بضلنا كوتا بعض الناس يسعى امام او عند التجار ليجمع هذه الزكوات انكوت بعض ياواط وانا كنت كنت بتفوت اصاكم التجار كل عام pengine ramadhani او قبل رمضان او بعد رمضان يي اسيما يي ندوم وكيلش azichukue hapa na pale na pale zingine asemea enda kujenga kitofu flani hizi enda kutengeza kitofu flani hizi enda kawapa maskini na rubama min hadhi al-amwal ma tasil ila al-masakin illa al-nazr al-yasir huenda katika mali hii isiyofikie maskini isipakuwa sehemu kidogo wallahu al-musta'an idhan madha yaqul hadha al-insan amama rabbi yawma yaqoomu al-nasu li rabbi al-alamin yakiwa ngamia mmoja amwambia tume alayhi wasallam amwambia abu mas'ud نغamia ونمبب على ظهرك طيب هذه الاموال كلها التي يغلوها الانسان كيف يحملها يوم القيامه مال يوتي اي بعض بعض الناس يا يعني ياخذونها ظلما وعدوانا غلولا غلولا من الناس كيف ياتون بها يوم القيامه طيب يا ببي يوم القيامه نسال الله سبحانه وسلامه والعافيه وهذه رساله يا اخوان رساله نزته لئلئك الناس الذين يقومون بجمع الزكوات وجمع الصدقات لصالح الناس ولا وقت ونفanya katika kadhalika zile zinaitwa taasisi za zakhiri au taasisi za kusaidia watu ambazo zinakusanya mali za watu zaka za watu na mambo mengine kama haya watakiwa wao na na daraja kubwa kubwa sana ya mustaqia na daraja kubwa ya shafafia na daraja kubwa ya kuangalia kwa mambo haya ni mambo mazito hasa tunapozungumzia masuala ya zakat kutoka kwa watu sadaqat minan nas hadhi masail azima masail azima la budda an yantabih laha al insan nafikiri kwa wazi ikhwan twende katika naw athalith min anwa' al gulul aina ya tatu ya gulul hadaya al umal au al muwazzafin na tamko hili amlichagua imam al qurtubi امام القرطبي ان يقول يسمى هدايا العمال زوادي ذو فني كاس زوادي زو افني كاس رواه ابو حميد ابو حميد الساعدي رضي الله عنه ابو حميد بن ساعدي رضي الله عنه الحديث في صحيح البخاري ابو حميد بن ساعدي رضي الله عنه اسما جاء عامل الى النبي صلى الله عليه وسلم اليج واحد ketika wale wafany kazi wa mtume alayhi salatu wa salam wale waliokuwa kitumwa na mtume kwenda mahali fulani kufanya ile kazi ambayo mtume amewapa kumwakilisha mtume sallallahu alaihi wasallam wengine wanatumwa jibayat asadaqat wengine wanatumwa kufanya kazi za qada na kazi zingine kama hizi za mtume sallallahu wengine wanatumwa kufanya kazi za kuelimisha watu kuwasomesha kama arsala muadha ila yaman wa aba musa alashari na wengineo mena sahaba sasa akaja mmoja mina sahabati ila nabii sallallahu alaihi wasallam amil min al-ummal alladhina ist'malahum an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam moja katika wale watu aliyochagua mtume kufanya kazi yake falamma jaa lamma faragha min amalihi alipomaliza kazi yake akarudi sasa kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam walikuwa wanakwenda kwa tamz kama vile leo ehwanje mkaona haya mambo ni imeanza leo na jana haya mambo yalianza tangu enzi za mtume sallallahu alikuwa akiwapanga wale wafanyikazi wake wanakwenda kwa mida maalum au muda maalum ana tams anakuwa afanya kazi akimaliza you arudi anakwenda mwingine namna hii sasa alipokuja yule ambaye ilikuwa kazi yake imemalizika akaja paka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam faja faqal sasa amekuja na ile mali ambayo alikuwa atakiwa kuikosanya min mali sadaqa na nyinginezo akaja nazo alipokaa mbele ya mtume alayhi salatu wasalam faqal akamwambia hadha lakum hii mali ni wa hadha uhdiya li na hii mali yango mimi napewa zawadi hii mali ni yenu yenu yani ya mtume na umma alislamia na hii ni yango mimi nini napewa zawadi nilipokuwa kule kazini tuma alayhi salatu wasalam qala la akamwambia amwambia direct akamwambia afala qatta fi baiti abika wa ummik mbona hukaa katika nyumba ya babako na nyumba ya mamako fanadharta ukaangalia ayyuda lak amla utaletewa zawadi au uletewe zawadi mbona hukaa katika nyumba ya babako au nyumba ya mamako ukaangalia ayyuda lak amla nani atakuletea zawadi thumma tawalla anbiya sallallahu alayhi wasallam baada ashiya likwani salatu al-isha فقام خطيبا اكسماما بعد صلاه العشاء اما المغرب او العشاء حديث مكوجه عشيه اكسماما مبل يا واط صلى الله عليه وربي وسلامه عليه فقال اما بعد بعد كم حميد الله سبحانه وتعالى الحمد والثنا كيشكوا امبيه واومني واسلام وكوا امبيه فما بال العامل مbona kuna baadhi ya watu ambao ni amil yani baadhi ya umal ambao tunawatuma nastamilu Ambaye tuamtuma kufana kazi yetu Fayaatina wa yakul Halafu anatujia, anasema, atuambia Hatha lakum hii ni yenu Wa hatha uhdi ya lii na hii na leti wa mimi zawadi Afala kaada fi bayti abii wa ume Mbona hakuka katika nyumba ya babaki Na nyumba ya mamake Fanavar, angalie, ayuhda lahu amla Atalitia wa zawadi au halitia wa zawadi ايه داله املا فوالذي نفس محمد بيده نابا كلي التي ابايه نفسي يا محمد صلوات ربي وسلامه عليه من استعملناه في عمل فغل منها شيئا ياتي به يوم القيامه يحمله على عنقه يوتتي ابايه تنمى كذي عند اكيفاني فيغل منها شيئا او فيغل شيئا منها فالفى غلول يا كيتو chochote shay'an minha nakira nakira yani wa in kana saghira jambo liwe dogo kiasijani hii zawadi mtume akaita ghulul zawadi aina hii mtume akaita ghulul hii ndio maana akaita hadaya alummal hadaya alummal min al min alghulul asema mtume alayhi salatu wa salam yati bihi yawm alqiyama atakuja nayo siku ya qiyama yahmulo ala unqi ataibeba katika koo yake Hii inaitwa hadaya al-ummal wal-muwazwafi Zawadi za wafanyikazi, zawadi za muwazwafi Tasa, baadhi ya wa watu wanatatizika katika soala hili ya ikwani Baadhi ya ikwa, siku e, darsa ili upita tulipotaja masala haya kwa mukhtasar Wakauliza soala kwa mfano, wanasema jie li li shirika lenyewe ilikiwa latawa zawadi e, Mwisho umaka, kuna mamba ambayo inaitwa bonus Na mamba mgini kama haya sasa inakuwa je vipi hukumu yake haifai kuchukua au yafaa kuchukua aljawaab hadha jaiz ambao haifai kuchukua ya ikhwan ni ile zawadi ambayo yati hii zawadi ya limada ya juusi ya juusi لانه jaaaka min tib nafsin minal min sahibi alamal imekujia bi tib nafsi kwa tib nafsi yani kwa maridha wa ya nafsi ya yule mwenye shirika ile ile kampuni au yule mwenye kampuni ya mwenye mkupo Kama katika ile ile mali mali, mali, akampa yule yule sahabi, haya chukua hii, pengine ni ni ujira wako, au au au mimi zawadi Hapa mengine, kwa Kwa sahibu sharika, sahib, uh, amal, sahibu mal, mali akakupa. Kwa ya ya akakupa. ಇಶಕಾಲಿ mushkil nikutkuu bila yeye kujua ukaletewa zawadi sio yeye aliyekupa zawadi umeletewa min tarafin akhar akwa mtu mwingine ambaye hausiki na ile kazi nafikiri imeeleweka ikhwan na masuala haya mara nyingi mara nyingi sana yanayohusu wale watu wanaofanya kazi za za yani al aamali al aama kazi za tunasema japo lugha inaeleweka kwa Kiswahili eh isa na niam kazi za umma asante kazi za umma huduma za umma wale unafanya kazi za umma sasa uko pale una, uko katika ofisi ya umma ofisi ya kuhudumia umma halafu aje mtu akuletea zawadi pale akwambia hii zawadi yako ni fanyia kazi nzuri shika kadawadi hii hadi hii hadia matakbalha matakbalha abada ma taa khodha ikiwa anaiweka pale akaenda zake na humjui mwenyewe ni nani waichukua waipeleka kule inako inakuhusika kwa wale wahusika unawaambia hii zawadi yenyu umeiletea mata khudwa ant na sheikh jambani acheka sema mambo haya hayawezekana kweli leo na ha na la hadi masala okhra la badr almunir asema ile ambayo sisi tawapa traffic hadi rushwa hadi rushwa ile ya traffic ile ni rushwa ile hadi rushwa Rishwa Muharram Wal-murtashi, gulul Hata moja Moja katika wale wale maskari, wa wa traffic islam ರಿಶೋ ಹಾದೇ ರಿಶ ಮುಹರ ಹಾಧೆ ರಿಶೋ ರಾಶಿ ಅಜಕಾಲ ಮಸ್ಕಾರಿ ಮುಸ್ಟಾ ಹಜ نوازك أن ننازل حج ومن يساعد أن تكون مجدداً ونزيد أن تكون مجدداً ومن يساعد أن تكون حج جيداً أقل شيء أقل شيء لنا يا إخوان ما يقيل عن عن كم أربعة ألاف دولار ما يقيل عن أبعة ألاف دولار سألتك أن تكون الأولاد ركوطة ركوطة بربران هذه أموال كثيرة والله المستعاني إخوان هذه كلها رشعة نسأل الله سلام و العاف سألتك لك في فكير إخوان أسأله هدايا العمال Kwa vahadaya al-ummal ni wale wafanyikazi wa, wa uh, umumi al-nas Au umumi al-khadamati al-khadamati al-hama Kazi za umma, ufisi za umma, ufisi za county Kama watu wa county hapa wako wani samene Lakini si wakusudie wao Kwa jumla Watu wa serikali, wanofanya kazi za serikali eh, Wa halu majarra Mambo kama haya Tasa wukopali ufisi ni wewe wakalite wa zawagi Au hata shirika Sio watu hawa peki aki Hata shirika ya kwari Shirika kampuni ukafanya kazi kampuni pale vizuri mtu akaja akamletea zawadi pale kampuni biduni ilmi sahibi al-amal yule mwenye sahibi al-amal la yadhib ukasema hii yango mimi na hizi zingine hizi pesa zingine hizi za vile mwenye mali au yule mwenye kampuni hadha ghulul hadha ghulul ala lisani nabii na Muhammad sallallahu alayhi wasallam sasa ili usipate kutatizika kutaka kujua hii ni ghulul au si ghulul jiuliza swali moja ambalo mtume aliye salatu wasalam ametwekea katika hii hadithi dhabit dhabit yake iko ndani ya hadithi formula ya kujua hii ni ghulul au leisa bi ghulul jiulize mimi lau qa'attu fi bayti abi wa ummi hal tatini hadihi hadia mimi nikaa katika nyumba ya babangu na mamangu nitaletewa hii hadia au silete hiyo ndio formula yake sahali sahali sasa ukataka kujua wewe hii hadia ni ghulul au si gulul jiulize mimi huwa laletea hii zawadi ninge kuwa ni kunyumbani hii kazi mimi siifanya sina hii kazi anginipa hii zawadi wadih ikhwan tasa ikiwa jawab naam basi hii zawadi si si gulul hakukupa kwa jile hile kazi hakukupa pengine ni maarifa pengine ni sahibi yake au pengine mambo kama ya mekona barbarani tasa hile zawadi hakukupa haina usiano na na kazi na uifanya lakini mata ya ما كانت العلاقه بين بين الهديه وبين العمل علاقه عمليه او علاقه وظيفيه يكي علاقهني علاقه حكازي هذا نوع من الغلول هي هديه نوع من الغلول كيبقى ضابطيك كي. تم على الصلاه والسلام اشتكى لنا حديث اكمل لي صحابي يممبيا افلا قعت في بيت ابيك وامك فنظرت هل يهدى اليك ام لا Kaa katika nyumba ya babako na mamako Angalia, utaletewa zawadi A hu letewi, zawadi Wadha haikuwa Tamama, hatha huwa vabit ghulul, bigulul, Kwa hivyo ispate shida Kwa hivyo kutakujua hatha gulul A uleisabih gulul, jiulize huya lenipa zawadi Mimi ngekwa hii kazi zifanya Naka nyumbani, angenipa zawadi hii Awa singenipa zawadi Kama jawabu ni la, namara nyingi jawabu la Ithana hatha gulul Hii ni zawadi ambao inyakusudiwa Amal, hii li Kupatika niwe feva Kupatika niwe feva fulani Siku nyingine akija Pengene kazi yake haiko sawa Mambo yake haya kwa sawa Umsaidie Kasa utahona haya wewe kumrudisha Kwa sababu juzi kuna zawadi ulipokea Hata mwenza kupa ya takwambia Ah wewe uoni haya juzi ntukua pesa zake bwani Mfanyye fanyye bwani Ah wewe mwenye wewezo wakasema Huyo ah, Inaona kazi yake hii Sasa melechi haiko sawa Lakini sasa tafanyaji Tabiri tumsaidie bwani معنى كجوزه ان تلتيه او بانا تلتيه سفريه انزيمه يا ابو ايلو او تلتيه nyama او تلتيه kadha او تلتيه هديه فقبيله الناس قبيله الناس اذا هذا النوع الثالث من انواع الغلول النوع الرابع من انواع الغلول يا اخوان الاختلاس الاختلاس من اموال العامه الاختلاس نعم شيخ قاسم مين يفكر يتونجوجه تكملي ذا زوتي كل نوع بعد ناخذ الاسئله ايش رايك يتفوتيه ಹಾಂ ಅಜೀ ಹಾತ್ ಇಸಿ ಪೋತ್ತಾ ನಾ ಶಿವಂಟು ತೋ ಮರಿಜೆ ತರಿ نعم اقدر انني مليتوا زوال نعم نكويديش الى زواج اللي ما ليلته يكوني مگوم باش ندير الحلقه ولا الزوال نعم اجي تشوعك ايميلك سيروسي نعم من يوفيس المدير نعم من يوفيس ساسا لموعد اجي تشوعك منيو هاي تو دي او ام زواجيه ليله اليوم ولا الزوال طيب اه يا احمد طيب طيب <تصفيق> نعم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> حسنت ديما انا mnikakwambia tungegoja mpaka haya masuala yote ya ghulul tumalize tukishamaliza masuala ya ghulul yote mlango mzima kisha tutakuja kuchukua maswali itakuwa aula zaidi mchafahamu mchafahamu sasa wajua kuna baadhi alaqsam mutadakhila nasem ki subiri mpaka anwani yote chamalizika kisha tutafungua hukumu ya maswali utaanza na swali lako insha Allah tamam ahsanti ayy anwa' ar-rabi' min anwa' al-ghulul ya ikhwan ikhtilas الاموال العامه نكويبا مال يا امه كويبا مال يا امه مال يا امه ومالين هيا غلول مرات كثيره مرات كثيره سنه ينوا يحصوا watu wanaofanya kazi katika kazi za umma na ndivyo ilivyokuwa wakati wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam اا الدليل على ذلك حديث عدي بن عميرة الكندي حديث عدي بن عميرة الكندي رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم قال سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه على عمل كمع عليه الصلاة والسلام يريد أنباء ارتمك بي ذهي كاي كاي فاني كاي من قول ما كايزة أمة من استعملناه على عمل يو فكتمنى فكتمنى يعني أصغر من المخيط كان غلولا Hiyo inakua ni gulul Yaati bihi yawmal qiyama Atakujanao siku ya qiyama Waman ya gulul Yaati bima galla yawmal qiyama Kwa hivyo yoyote ambaye Anakabidiwa kazi ya umma Kisha achukue Awa afiche Awa ayibe Michi ya pan Sindano Sindano moja Kitu cha thamani ya sindano Awa sindano ya yewe Awa chini ya ke kilogo Awa juhi ya ke kilogo ما ثمنه مخيط لو كتمه جاء به يوم القيامه كان غلولا ايو ني غلول ياتي به يوم القيامه انا كذا نايو siku ya kiyama iko asi ehwan مخيط umepewa kazi ya umma waifanya taaza katika zile mali ambazo zinakuja kwako zinapita kwako wewe unazisimamia umekwenda kuzichukua ukasema kuna kazi ya umma ambayo nataka kuifanya Kuna kazi fulani ambayo yafanywe kwa fanyi wa umma. Awa mali ni ya umma. Ma, يعani suwar bali mbali. Almuhim ni ulei ambayo ni masool. Wa masoolia aina yoti ambayo mali na pitiya katika mikono yaki. Aka pata nafasi ya kutukua sehemu ya mkhiyat. Sindano peki yaki ya kaificha. Katamana kaificha. Yaati bihi yawma, kana gululan yaati bihi yawma al-qiyama. Waman yaglul yaati bima galla yawma al-qiyama. Hada الحadith عند muslim. Halithi nyingine ya khwan. Sasa ili tujue mungozo wa mtume sallallahu alayhi wa sallam asangalini hikma kubwa ya mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi. Ili manilu haya ya khwan. Tujue utukufu wa sharia ya kislam. Na ukubwa wa sharia ya kislam. Na uzitu wa hii sharia ya kislam. Kuna mambu mengi ambayo lewe inakuja kuzungumzo katika masala ya kazi za umma. watwengi wanafikiria mambo haya labda alianza jana na juzi au wate waliatunga jana na na juzi kumbe mambo haya ilikuwepo tangu wa mfumo wa nidhamu ya hukuma na nidhamu ya serikali ya mtume sallallahu alayhi wa ali wasallam mambo mazito ya ikhwan fi dinin alhanif alislami sasa huyu ambaye anapewa kazi ya umma anasimamia masharia au anasimamia mali ya umma anasimamia kazi za umma anasimamia huduma kitengo fulani cha huduma mara nyingi inajulikana kwamba moyo wake au roho yake yatashawaf ila mali mara nyingi inatizama tazama mali ya watu ndio maana angalia hikma na busara na nidhamu na sheria ya Kiislamu huyu mtu sije tukadhani ekhwan kwamba anapewa labda anapewa mshahara mdogo au anaangaliwa haangaliwi vizuri au hatakiwi kuangalia vizuri Kiislamu la اذكرني حديثه المطوم صلى الله عليه واله وسلم وجو تكفه الشريعه الاسلاميه الحديث اخرجه الامام ابو داوود وصححه الحاكم ومن حديث المستوريد ابن شداد رضي الله عنه اسما قال نبينا صلى الله عليه وسلم من كان منكم عاملا اkiwa م one w atqwa miongoni mwenu atakua ni amil anafanya kazi vigonda kazi za umma faliyktasib zauja faliyktasib zauja basi afa yani kutakuwa na nidhamu haya mambo yanakwenda kwa nidhamu na mpangilio maalum ya ikhwan ingawa maneno ya mtume yamekuja kwa kwa mkato lakini ukija katika elimu ya siasa sharia unakuta kuna nidhamu kamili na mfumo kamili na system anasema mtume aleyhi salatu wasalam faliyktasib zauja basi achukue katika ile mali iliyoko katika hazina ya umma achukue mali ambayo itamwezesha yeye apate mahari ya kuoa kama hana bibi aoe fa in lam yakun lahu khadim ikiwa hana mfanyikazi fali yaktasib khadiman achukue mfanyikazi aoe na mfanyikazi anamhudumikia fa in lam yakun lahu sakan ikiwa hana nyumba ya kukaa makazi fali yaktasib sakanan basi atakuwa imali ambayo itamwezesha yeye awe na maskani shurahul hadith fi auni al maabud sunani fi sharh sharhi sunani abi daud neno haya kafafanuo kwa kirefu anakosudia hapa tabana katika masuala ya nyumba anakosudia ijarah na katika masuala ya khadim ni kwamba kuna kuwa na mfanyikazi au wafanyikazi kulingana na ule wadhifa wake na rutba yake na kile chao chake anapewa wafanyikazi ambao wanamhudumikia kwa hivyo unaona kwamba katika nizam na system ya utawala wa Kiislamu nizamu alioipanga Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba watu hawa wanaangaliwa kwa hali ya dhu na ni watu ambao wanapewa mpaka khadama na ni watu ambao wana kama hana nyumba anaambiwa cho kuwa nyumba na ijar ya nyumba ndio hii inaangaliwa analipwa mpaka nyumba analipwa na wanazoona wanasema mpaka markab maana yake waka kuna baadhi riwayati imekuja dabba na wanazooni wanasema katika lugha ya Kelewe inakuwa ni markab kwa hivyo magari pia anapewa wasi mambo ambayo yameanza jana na juzi atukadhani kwamba yameletwa na watu wa magharibi walileta na watu la min ahedi nabii sallallahu alaihi wa alihi wa salam ili yule afanye kazi apate fanya kazi ile ya waislamu na huluma ya umma ikiwa roho yake imetulia nafsi yake imetulia hana tamaa ya kuchukua hapa na kuchukua kule au kuiba undhuru ila azamati alislam undhuru ila azamati ashari'a angalieni utukufu wa islam na sharia يا سجاني يا اخوان. فسمتومه عليه الصلاه والسلام المستوريت ابن شداد رضي الله عنه احسما اخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ غير ذلك كان غلولا يوتي امباي اتشكوى مالي زائد يا هapo هي ني غلول. سواتا كاني ني زائد هapo. تومه عليه الصلاه والسلام اقوambia kama huna mke oa mahari yako yatoka wapi? من خزينه الامه Katka khazina ya umma. Treasury. Baiti l-mal. Chukua mahari uwe. Uwe unabibi. Aya uwa. Mahari hii yapa. Bibi yako mahari yake ngapi? Mahari hii. Unapewa katka baiti l-mal. Laisalaka khadim. Naam. Chukua. Pesa ya khadim diyo hii. Khadim. Ofanikazi wanalipwa na baiti l-mal. Akudu mikie. Markab. Inalipwa na baiti l-mal. Unakua na markab. Kama nigari ni kama kichochoti. Sakan. Inalipwa na baiti l-mal. Sakan diyo hii. ماذا تريد بعد ذلك؟ تم عليه الصلاه والسلام اسما المستورد اخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ غير ذلك ونطوچوا زائدا هapo كان غلولا هيو ني غلول خيانه موجه كموجه وفي روايه من اتخذ غير ذلك انايشكووا زائدا هapo فهو غالن او سارق هوو ني غال هوو ني غالن غالن اسم فاعل من الغلول niyo anayefanya gulul katika lugha ya karabu huitwa ghali au sarik au muzi saracht nizam na sheria ya islam katika siasa sharia allahumma lakal hamdu wal minna ala azamati hada din kila kitu umepewa na ikhwan mpaka mke sidhani kama sheria zetu za binadamu tulizonazo ati utapewa pesa uende ukaoe iko ikhwan kuna pala waambia hii pesa mke nenda kaoe hakuna katika uislamu iko katika uislamu sheria ya islamu iko paka mahar pia waambiwa nenda kawe una zauja nenda hadha mahari zauja wa hadha sakan wa hadha lil khadim wa hadha lil markab hadha likaza mada urid man itakhadha ghayra dhalik fa huwa ghal au saliq nasababu mas'ala ha ya ikhwan ya nuhsiana na mal al umma amwal al umma mal ya umma ya ikhwan haichezewi mal ya umma mas'uliyya adheema عظيم عظيم عند الله عز وجل مسؤوليه مزيت ومكبه سنه مبليه الله سبحانه وتعالى هذه امال الامه watu anahesabiwa nazo يوم القيامه utakwenda kuhesabiwa ala kulli shay يوم القيامه kwa hivyo wale masulini wale muwazafin wale wanaosimamia hizi huduma za umma wame baada ya kupewa zile haki zao katika sheria wakaambiwa hamuna tena zaidi ya نيوله امباء اتاكايفشا ميخيطان او فوقه جاء ابي هي او ياتي به يوم القيامه اقوناكو كوكimbia اخوات وامان يغلول ياتي بما غلا يوم القيامه مساله هاي مزيتو ايوالاخوات مسائل مزيتو ايوالاخوات kwa sababu mambo haya inatokea mara kwa mara pengine kwa sababu watu labda hawajui au wengi wanajua lakini wanayachukulia mambo haya kwa kwa usahali na kwa urahisi لكنه kernه ياثمينها وانما sympath لأنjack. هل أحفضل أنت بBravo Di السلام? ثقافة ا في ślal والله أغ curs CDU. في الآن غضودي. زما كان في حال shuttle. الآن والتي يcerخوص boys. هد Strange Blocks. في gre move. Coca-� a rehearsed. Dub Eu 제가 sur pi meinen概. colmas der 就是 así.pped.ік.�b Administrate.н&ي conocemos. antioxidants. wrists就 ambiente.res ú蔬 whereas Ninja dif. unterstützen. semiconductor.ڑup.i profesional.وfulness.ie Bag.agnon Нав والس electricity. Reporter ק Qui I usezek Mixed. uefa. С Biden. Oui. report.ه a psi.s Brillundi.你 Castexад.uy bien. Met Gob Pro. Он ي jeu فَذَالِ وَنْقَلِيَمْ تُمَجِينِ مسؤولية مزيدة ومزيدة صحابة ولكوا هواكو تياري كويا بيبا نكويتكوك نكو اسم منايو يوم القيامة أمام رب العالمين نفكيري وقت بالوقف قبل صلاة العشاء النوع كم الآن؟ الخامس من أنواع الغلول الغلول في الارض الغلول في الارض نيغوله كटका ارضي غلول كटका ارض روى الامام احمد في المسند من حديث ابي مالك الاشجعي ابي مالك الاشجعي رضي الله عنه والحديث حسنه المنذري والصيوطي والبوصيري ا هو كذلك بنزووني وا ونيما و في كتب المحدثون وله من المعاصرين الشيخ شعيب الارنؤوط رحمه الله تعالى عليه لنمجن هذا الحديث هي النوع الخامس ايوا الاخوه من انواع الغلول ما سمى الغلول في الارض الغلول في الأرض إذن يقول في حديث أبي مالك الأشجعي عند أحمد يعني في مسند الإمام أحمد رحمه الله بإصناد حسن أو بإصناد صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي مالك الأشجعي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم الغلول عند الله عز وجل ذراع في الارض اعظم الغلول اعظم الغلول عند الله عز وجل ذراع في الارض غلول اليه كب كبيره امام الله سبحانه وتعالى ني الى غلول ينيطا ketika ذراع واحده يا ارض تلفون ذراع يا اخوان ها احمد الذراع من وين الى وين ها الى الى عين ذراع هنا ها الى هنا من وين من الكف الى هنا هاي هذا القول الاول قول ثاني ها من هنا الى هنا نعم هي دي ذراع يا اخوان الذراع من طرف الاصبع الوسطى كاتكا انشا يا كيدوله كاتكاتي هيكي انشا الى المرفق هي سييم اينيتوا ذراع في اللغه نا من طرف الاصبع الوسط من طرف الوسطى الى الرسغ الى الرسغ هي اينيتوا شبر حسانتي هي نشبر ما هي ذراع ambayo ni kama nchi ngapi takriban 12 eh au nchi ngapi haya akuna 41 41.1 nchi ngapi 12 asante اعظم الغلول غلول كبوه كبيسه مبل يا الله عز وجل ذراع في الارض ني غلول ان يوطا katika dhiraa moja ya ardha ثم قال كيشا mtume aleyh salaam akasema tajiduna arrajulaini جارين متواكتا وقتياويل جارين مجيران في ارضه katika ardhi بعض في بعض الروايات ميكوجا بالمعرفه في الارضه katika ardhi او في الدار او katika nyumba مجيراني مجيراني ارضي كو ارض او مجيراني nyumba كو nyumba tumelewa na pickup fiyqtat'u ahaduhuma Moja katika majirani wabili Akate Akate Min khati sahibi hii dhiraan Akate katika uh, Mpaka Wajirani yake Kipande cha dhiraan Akitie kwa ke Faitha ktataahu Atakapo fanya hivo Atakapo kata kipande cha dhiraan moja Na wawo ni majirani nyumba kwa nyumba او ارضيك وارض أرضي زوزي ميم باك زيم باكانا ما جيران او nyumba kwa nyumba zimeshikana majirani kisha mmoja akamkatia mwenzake sehemu ya dhira' futi moja fa idha ta'ahu ila futi moja atakayakata tu'iqahu yawm alqiyama sab'a ardin ila yawm alqiyama au tu'iqahu sab'a fi sab'i ardin ila yawm alqiyama atadidimizwa mpaka katika ardhi ya saba'a ila yaumil qiyamah mpaka siku ya kiyama tawwiqahu ata didimizwa min ardh min sab'i ardina kutoka kwenye ardhi ya sabaa au mpaka ardhi ya sabaa ardhi ni sabaa ekhwan Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun ardhi sabaa unadimizwa mpaka kwenye ardhi ya sabaa ila yaumil qiyamah utaendelea hivyo kutdidimizwa ukiletwwa juu ukididimizwa mpaka ardhi ya saba ila yaumil qiyama mpaka siku ya qiyamah hadha dhiraa fi dhiraa moja wewe umeikata ukaitea kwako mpaka ambao wanasema savea wewe mpaka wako unaisha hapa unaisha hapa ukaenda ukatengeza plan ikala mfuti moja katika ardhi ya mwanzio jirani weka hii ongeza tu haina neno Yoo hajengi bwana mimi ndo najenga hajengi, hajengi nyumba yake kwa vile vile ya mabamba na makuti Kula amwambie yule mwenye kujenga akala Futi moja hiyo haya kije kuna watu ambao wanakula futi 3 futi 4 futi 5 futi 6 futi 10 Mwingine yala protini Ataadimiza huyo kiasi gani Futi moja eehwani Ngoja niwasome tena kipit Tuihifadhi Sahabu haya ni katika mambo mazito majanga makubwa ambayo ya meenea leo katika, katika ardi hii ya Allah subhanu wa ta'ala. Ambao yusisi tuapijani ya nayo. Tuna, tuna haribiana majina kwa ajili yake. Tuna hingiana katika uhasama kwa ajili yake. Tuna, peleke, tuna pelekana makotini kwa ajili yake. Na watu paka wanawana kwa ajili ya hii ardi. Ambao halafu punde sipunde watu wanaondoka wana iwacha wana kulechini. Jano uliko ukiimiliki wewe. futingapi mpaka futingapi mitangapi mpaka mitangapi baada ya masiku machache huko chini ya ile futingapi mpaka futingapi hadithi mara ngine ya pili akhrajahu al-imamu ahmad bi isnadin hasan min hadithi abi malikin al-ashja'i radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam haya a'zamu al-ghululi عند الله عز وجل ها ذراع في الارض تميلون باكاب اعظم الغلول عند الله عز وجل ذراع في الارض تجدون الرجلين جارين في الارض او في الدار في الارض او في الدار فيقتطع احدهما ها Min ardi uh, fayaktati wa ahaduhuma Min khati sahibihi dhiraan Moja katika wale majirani wabili Amkatie mwenzake katika ile khati Tumametumia khati kwa sababu Ardi na majumba ya nakuenda na khati Ya nakuenda na mipaka Kuna mipaka ambayo inachoroa Unambiwa wewe nyumba yako inanza hapa Mpaka inafika hapa Hii ndo jumba yako Sasa unambiwa wacha sehemu hii ya mwenzako Hii ya jirani yako Nai sehemu ya mwanzo na jirani yako. Leo anakuja Muislamu baada ya kuona ule mpaka ule, anakuja anajenga nyumba, anakwenda paka huko mwisho, anakwenda paka huko mwisho. Nyumba yake inaingia mpaka kwenye jiko la mwanzo huko. Na hii huku, huku inaingia paka kwenye fahali pa mwanzo kule ambapo hapa semeki. Mwisho kabisa. Dari lake linaangukia nyumba ya huyu. Na dari la huko linangukia nyumba yake. Hayuko ndani ya, ya miingia. samtume alayhi wasallam anasema yule atakayemkatia mwanzake dhira'an dhira'an futi moja peke yake inche 12 fa idha qatatahu tuwiqahu min sab'i ardina ila yawm alqiyam sasa ikhwan tuulizana hii ni futi moja tume anasema futi moja sasa wale ambao wanakwenda zaidi ya futi moja ao nawala haiimani chumba futi moja haiimani usija kaelewa kwamba ukila nchi mbili haina neno sababu inaanza hesabu inaanza futi moja la yakuan hii mtume anapiga mfano peke yake nchi moja tu ukila unakwenda unabeba masuhulia ya يوم القيامه utakwenda kuulizwa ilikwaje ile nchi moja wewe ukaongeza nchi moja peke yake wale usija kufahamu kwamba aqal min dhalik jaiz la maydos maydos hapo kuna maswaliya mazito ayo alekha amama Allah يوم القيامه masulia na hisab wanadamu huwa mara nyingi hazingatii anagurika na dunia anagurika na hii ardhi anagurika na mapambo ya hii ardhi ambayo Allah azza wa jall amesema ndani ya Quran wa mal hayat ad-dunya illa mata'ul ghurur hi mata'ul ghurur ndio yanapeleka watu bio leo bio sana paka wakaingia katika Kama ni hakiyako, masale mingine. Atuzugumzii kito mbacho ni hakiyako, lakini pinuzugumzii ya masale, yale ambayo baadhi ya watu wanaingi ya ndaniyake, wanakuenda paka kufika katika daraja, au katika hali ya kuchukua mali za watu zulman wa udwanan. Zulman wa udwanan. Nasal Allah subhanahu wa ta'ala, as-salama wa al-afia min dhalika. Tumamaliza, ya ikwan, kufika ya hapa. Wevo, hizi ndizo anwaa al-khamsa, ambazo tumezitaja min anwaa al-gulut. mara mara kwa mara, Kila nawa na Na na na na Na dalili yake Hizi ambazo wenzetu ambao nawawa, na itajia, uh, uh, Maneno kama haya, na kama haya haya mazito Ili wa kutoka katika yale majanga makubwa makubwa ಮನೆಾ ನಾ katika ಲಾಮ ಮಕೂಬ katika ಅಂಬಾ uh, la ಕಲೆ Qasim Na lo usiana na masala ya gulul Fi al hadaya Kama tulivu wa bainishia ya ehwani uh, Masala haya natupelekea Katika kuangalia Al hikam ashariya Min al taharim Hikam ya kisharia katika kuleku haramisha Au kuleku kataza Yuli mfanyi kazi Na kutuchukua zile hadaya Ambazo anazipokea zina kuja kwake Wakati ya kiwa katika Kazi ukija kwa wale al-umal wanaofanya kazi ya umu min nas wale wanaofanya kazi ya umma wanaofanya kazi ya ya watu kwa jumla umma mzima au nchi nzima al-hikma al-kubra wallahu a'lam hikma kubwa kabisa katika masuala haya ni kuwa mali yote inaoingia akiwa yeye uko kazini pale ni mali ya umma wala sio mali yake hadi hikma ya kwanza akiwa mtu anafanya kazi ya umma kwa hivyo Peni lilote au shilingi lilote inawingia. Akiwa umtu anafanya kazi ya umma. Ikipitia kazi ya umma. Hada min amwal al nas. Min amwal ilumma. Hii ni katika mali ya umma. Fala ya hiqo laka alakhidh minha. Inakua hayi sawa kwako kutukua katika ile mali ya umma. Ambao yumi ingia kupitia kwa kazi ya umma. Ambao yumi anafanya. Alhikma thania. Ikhwan. Ambao yumi anazooni kathalik. Dhakaraha. Fi baadhi muallafatihim. Nikuwa mara nyingi inapelekea katika masala ya khiyana. Khiyana li man? Khiyana li sahibi al-amal. Au khiyana li sahibi al-mal. Inapelekea katika kufungua mlangu wa khiyana kwa sahibi al-amal. Au sahibi al-mal. Inafungua mlangu wa khiyana kwa yule mwenye mali. Au yule mwenye kasi. Unafungulia mlangu wa khiyana. Begini uwezi kuwona kwa magili khiyana inakuja moja kwa moja wakati wa yu na pochukua azawadi. Lakini inafungua mlangu wa khiyana kwa sababu. Mara nyingi kule mfanyikazi kupokea ile zawadi inapelekea fi baadhi au muadhama alahiyan inaweza kuwa ni sababu au chanzo cha kumpelekea yule mfanyikazi kuingia katika tawato au kuingia katika tasahul fi baadhi al-akhta fi al-amal fi baadhi al-akhta fi al-amal ni upenfano ya ikhwan ni upenfano mara nyingi na pengine mshawahi kusikia swala kama hili linatendeka kwa wingi katika baadhi ya mashirika Anakuja mtu hasa wale wanaofanya kazi ya kufanya uh, kazi ya sales kuuza bidhaa, pigene uh, simu au uh, spares au mambo kama hayo. Au hardware, mambo mengine kama haya mashirika mengi yanayofanya kazi ya kuuza biashara kama hizo. Wakati mwingi anakuja mfanyikazi, customer. Anakuja kununua bidhaa. Anapokuja kununua bidhaa mara kwa mara au hutokea baadhi ya ahyan Yule customer akaomba akambia umwandikie katika ile receipt bei sio ile bei ambayo amenunulia. Sio ile bei ambayo ame amenunulia nayo. Amekuja na bei nyingine na wao akambia umwandikie pale kwenye receipt bei nyingine. Sasa baadhi naas baadhi wa muslimin akiwa wale wafanyikazi ni wa waislamu wanaingia katika katika katika makosa kama haya. Kwa wana kuta muislamo anandika risiti Yile bithaa pale inasema Bithaa hii ameyuza au inawuza Kwa shilingi elfu moja Yule pale mwenye risiti amambia Niyandike elfu moja na miambili au elfu moja na miatano Au elfu mbili Aandike kwenye risiti elfu mbili Tasa mara komara Huwa kuna pita kabla yaki hapa Lazima kuna tokea tawato Na mwenye katika tawato Baina albae wal mushtari Mwenye katika milangu inaupilekea ina Tawato ni zile hadaya hadaya baina alumal wa baina wa baina almushtari hadaya baina yawale wa uzaji na baina yawale wa fanyikazi zile hadaya zinapita au maelewana fulani au wakati mwingine unasikia una au wanaambizana pale kwamba kuna share fulani ambayo wanagawanya kwa commission ya ile faida ambayo imewekwa kwa juu ile faida iliyowekwa kwa juu pale andika 2000 sasa yule bwana pale kwa kuwa ile receipt inabadilishwa Na ye ya meyoka faidha nyingine Na hui bwana metia faidha Ama mbea na yewe tapada chako Kwa hivwa mganye amkatie pale sayimu fulani katika kila risiti Na ye ya mpate shilingi miambili Awa shilingi ngapi katika kila risiti moja Na hui bwana mwenye kuza Yuhili amil sasa Muzaji Apate faidha yake Na hui mwenye kununuwa Apate kumdanganya Yuhili mwenye mali Kovu akhtaa kama hizi zinatokea Na moja katika milangwa inafungua milangwa hii ya khiyana Hatha noa minal khiyana ya kuandashaka وابو سيله يقعلذا جائز او غير جائز هذا غير جائز مطلقا موجهكم وجه هي له هنا مشكل دنياتي هذا غير جائز موجهكم موضو وجه يا اخوان وهو نوع من انواع الخيانه هي موجه كخيانه ambayo yanafanywa sahibul amal هسه كنا خيانه هפה ينفanyika عينين عينها الاولى ينفanyika قويله من يبيع ذا ينعهوز و عينها الثانيه كتوها قويله كاستمر امباي اميبيوا مالي كندا اميبيوا فلوس كندا كنونوا مالي فهو يفتح باب من ابواب الخيانه وباب كذلك الذي يستغله الشيطان فيجرّه الى يجرّه الى السوء ديما العلماء حاسما لهذا الباب سدّا لذريعه السوء وسدّا لذريعه الشر ونظن ونسمها هوملango هدايا للعمال ونفوق الهدايا للعمال ونفوق هسه ايسبوكو يا اخوان ايسبوكو كما قال بعض العلماء ايسبوكو الى نقطه مشهله التجاره اكيوا هو بنفسه هي صرح vira mwanamali sarah amesema kwamba mtu akija akiwapa zawadi chukweni hiyo toa kwangu ruhusa haina neno ali masala ukhr ajiza ali masala ukhr ajiza lakini bisharti iwe ile mali ni yake yule alietoa ile ruhusa ile mali ile mali ni yake yeye anayeye uhuru wa kusarifia bimaana maneno haya hawezi kuyasema mtu ambaye ni yeye mwenyewe ni muajiriwa katika katika katika naam katika kampuni au katika kazi ya umume nas Fano mtu Mtu kazi katika serikali Serikali kubwa au serikali kubwa ndogo yani serikali ya Halafu aje Aje ni, ni mkubwa kitengo, Mkubwa section, au mkubwa kitengo section department aje wa wale, wale jamaa mkipata wa hivi neno neno Kwa sababu ೋಗರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದೂ ಅದರ hana authority katika sharia ni kuzungumza maneno kama hazi ya kuambia wafanyakazi wachukue hadaya lenakuwa binafsi ايش huwa binafsi عامل kwa hivyo isipokuwa huwa sah al al qa'il huwa sahib al amal au sahib al tijara fa iza saraha bil jawaz lil amili fahadi mas'ala ukhr ajawazha kathir min al ulamaat tamam tunabakiaya ila mas'ala mushwa yule boss mwenyewe itakuja kuzungumzia insha Allah fi darsin lahiq wakati mukwish ವರಹ್ಲ ವಬರ